إ بَن إصرائلَ فيكتابابِلَ تُفْسِدَّ فيِي الأررض مَتَين لا تُفسِدَّ فيِي الأرضِ مَتَين وَلا تعل النَّعلُومَن فَإِذَا جَاءَ وَعْدُهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ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 عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا واجعلنا جهنم للمكفرين حصيرا ان هذا القران اهدي للتي هي قوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما ويدع الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا وجعلنا الليل والنهارا رايتين فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فضلا من ربكم وَللتَعلمُوا عددد السِنينَ وَْحِسَاب وَكُل شيءَئ فَصَّهُ تَفْصلَ وَكُلَّ إِ سَانٍأَزَمنهُ طَائِرَهُ فِي عنُوقِه وَنخَرِد لَ يَمَ القياامَةِ كِتاب القاعْمَ شورَ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 وَوكَفَ بِرَبّكَ بذُنوا بعبادِهِ خَبيرٌ بصير مَنْ كانَ يريد العاجِلَ تَعدلنا لَ فِيهَا مَ نَشاءُ لِمَن نُريد ثمَُّ جَعلن لَ جَهَّما يَصلْلَ مَذْمُ مَمَّ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 كَمَحْضُورًا انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ لا لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا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 وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانوا إخوان وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِنْ مَا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ مُبْتَغِياً رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ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 صُبَبحانَ وَتَعَلَ عَمَّا يَقُونَعَلُ مَنْ كَبير تُسَبِّحُ لَ السَّمواتُ السَّبَع وَأَرْضُ وَمَنْ فِيهٍ وَإِم مِن شَيٍْ إِلَّا يُسَبِّح بِحَمدِهِ وَلكِ لا تَفقَهُونَ تَسْبحَهُم.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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّعَ عَلَيْهَا ادْبَارَهُمْ نَفُورًا نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذَ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا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 قُلْ كُونُوا حِدَارَةً أَوْ حَدِيثًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إن لبثتم إِلَّا بِسُمْنٍ قَلِيلًا فَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ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 وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا آدَمَ دَزْغُورَا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ ظَنَنْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ فَتَغُونَ الى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا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 فَسَجدد إِللاا إَسَ قَالَ أَسْجُد لِمَنْ خَلَقََ تَقنَا قَا أرَأتَكَ الذيكَر وَمْتَ عَلََّ لإِنخَْتَنِ إ يَوْمِ القامَ لإِنَّخَتَن إلى يَومِ القامَةِلَحتَنكَ ذُِّيتَهُ إِلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء من مفور واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم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 هو رَزَقُناَاهُ مِنَ الطّبات وَفَضلناَاهُمْ علىلَ كثٍِ مَّنْ خَلَقناَا تَفضِيلَ.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 وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرًا وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن كَرِهْتَهُ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 وَإِذ الل يَلبَثُونَ خِلَ فَكَ إِللاا قَللَ سَُّةَ مَْ قَدَاءرُ سَلن قَبَلَك مِّسُلنَا وَلَا تَجد لِلسَُّتِنَا تَتحلََا أَقِْ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمس إلَ غسَاقِ الَّلِ وَقُرآن الْ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّد بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقُرْآنَ رَبِّي أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لدن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 وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ به عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ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 لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زعمت علينا كسفا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 وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ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 ذالكَ جَزَاءٌ بِمَا كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا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 اِذَا اِمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ فِي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 وَتجَِّ بِكُمْ لَفِيفَا وَ بِالحَقَّ زَلناَاهُ وَ بِالحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَغْسَلناَاكَ إِللاا مُبَششِر وَنَذيرَ وَقُرآانَ فَرَقنَاهُ لتَقَرَاءهُ عَ على النَّاسِ علىى مُكْثِ وَنَزَّلنَا مُتَنزل